صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونضانين ألم تر إلى البلأ من إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ, لهم بَعْثٌ لَنَا مَلِكٌ نُقَاتِلْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلمّا كتب عليهم القتال تولوا منا قليلا منهم والله عليم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 زاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا المنائكة إن في ذلك لآلون لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَضَى فَاغْرَفْتَ مِنْ يَدِهِ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا طَاقَتْنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم لا قلّة من في أثى قليلة كم من في قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرُوا وَلَوْ شَاءَ قُتلت ولو شاء الله ما قُتلت ولكن الله يفعل